بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل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 تَبِعُوا بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ أَصْحَابُ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 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فأفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آباب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 الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امدتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل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 دعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشأ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 انظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم منهم قوه وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم, فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم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 سِلَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْمُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلًا وَشَادًا وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ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 الَّذِينَ يَضِلُّ لِلَّهِ فَمَا لَهُم مِّن نَّادٍ وَلَقَد جَاءَكُم يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يبعث اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا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 وذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار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 وما كيد فرعون إلا في ثباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا وشادا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار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 وأن أكون فيها بغير حسابا ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار فَجَرَمَ أَنَّمَا تَدَعُونِ إلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدْنَا الله اللَّهِ وَأَنَّمَا رَدْنَا إلَى اللَّهِ وَأَنَّ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا وَحَاقَ بِآلِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابَ مَنْ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُونَ فَيَقُولُ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِن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 لقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتابا هدى وذكرى لأولي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار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 فَكُون كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَتَحَدُّونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاوَاتِ أَبْلَاعُ صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون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 هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإذا قضى أمرا فإنما في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا طلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا فذلك يضل اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذلكم بما كنتم تفرحون في الْأَرْضِ بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم بِمَا كنتم في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين اصبر إن وعد الله حق فإنما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفينك أنك يرجعون. أَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ منهم من قَصَصْنَا عَلَيْكَ ومنهم من لم نَقْصُصْ عَلَيْكَ أَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ وَمَا خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ تَرْكَبُونَ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَسْتَبْلِغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا الَّذِي تَحَمَّلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشتد قوتهم في الأرض فما أغن عنهم فما أغنى عنهم.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 فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قد خلت في عباده وخسر هؤلاء الكافرون